فَرَضَ الْمِنَّ مُشْفِقِينَ مِنَّا كَسَبُوهُ وَهُوَ غَاضِبٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضَائِتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُنَّ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ